من إن تأمنه Amen. ذلك بأنه ذلك بأنهم قال And then cünnel <gülüyor> إِنَّ <تصفيق> الَّذِي وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَنذُرُونَ أَن Na Go yeah. One minute. Why, O.